أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن مدبر الخلائق أ ج م ع ي ن باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن إ ل ى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل ا ل ق ط ع ي ة وواضحات البراهين أ ح م د ه على جميع نعمه و أ س أ ل ه المزيد من فضله وكرمه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار و أ ش ه د أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أ ف ض ل المخلوقين المكرم ب ا ل ق ر آ ن العزيز المعجزه ا ل م س ت م ر ة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيره للمسترشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بجوامع الكلم و س م ا ح ة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وال كل وسائر الصالحين هذه م ق د م ة ا ل إ م ا م النووي لهذه ا ل أ ر ب ع ي ن التي سنشرع إ ن شاء الله تبارك وتعالى في مدارستها قال ا ل إ م ا م أ م ا بعد فقد روينا عن علي بن أ ب ي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل و أ ب ي الدرداء وابن عمر وابن عباس و أ ن س بن مالك و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أ م ت ي أ ر ب ع ي ن حديثا من أ م ر دينها بعثه الله يوم ا ل ق ي ا م ة في ز م ر ة الفقهاء والعلماء الحديث من حفظ على أ م ت ي أ ر ب ع ي ن حديثا من أ م ر دينها بعثه الله يوم ا ل ق ي ا م ة في ز م ر ة الفقهاء والعلماء أ ذ ا حديث ضعيف وهو ا ل إ م ا م النووي سيعقب ا ل آ ن ويتكلم عن ذلك لكنه حديث ضعيف من ج ه ة ا ل ص ن ع ة الحديثيه ة رواية وفي ب ع ث الله فقيها عالما رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا له ليه وفي أبي يوم أربعين وكنت حديث هو يجيب لي اختارهم أ ر ب ع ي ن ع ل ى ن ه م مش أ ر ب ع ي ن هم اثنين واربعين حديث لكن لماذا سميت ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة لي أ ر ب ع ي ن حديث علشان هذه ا ل أ ح ا د ي ث وتلك الروايات التي جاءت لهذا الحديث وفي ر و ا ي ة ابن مسعود قيل له ادخل من أ ي أ ب و ا ب ا ل ج ن ة شئت وفي ر و ا ي ة ابن عمر كتب في ز م ر ة العلماء وحشر في ز م ر ة الشهداء وبعد أ ن ذكر الحديث قال واتفق الحفاظ على أ ن ه حديث ضعيف و إ ن كثرت طرقه ب س ر ع ة كده عايزين ن أ خ ذ ف ا ي د ة ع ل م ي ة م ه م ة الحديث يقسمه أ ه ل العلم باعتبارين فمن حيث وروده و ك ث ر ت الرواه عنه يقسمونه إ ل ى حديث متواتر وحديث أحد ع احاد ي ي ايه يعني نكتب درس علم فنركز ونبسط شيئا فشيئا بيقسم ز فنركز ن نكتب ونبسط بها المعلومة علم درس ل د حديث ي ث ل قلتهم إلى ن من ب و رواته أو ي حيث حديث كثرت حنقول مثلا الحديث حيمشي كده مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم س ل س ل ة ذ ه ب ي ة لما البخاري يقول عن مالك ا بن انس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى للرواه هتبقى ط ب ق ة ا ل ص ح ا ب ة وبعدين ط ب ق ة التابعين وهكذا إ ل ى أ ع ل ى طيب كام صحابي روى الحديث ده خ م س ة ع ش ر ة ك و ي س و كام تابعي روى الحديث ده زيهم وكم تابع تابعي روى الحديث ده طيب العدد دلوقتي العلماء د د د و ق ت ي ا ل ل ع قالوا لو واحد بس واحد بس من ا ل ص ح ا ب ة زي اول حديث حيجيلنا حديث انما الاعمال بالنيات عمر فقط هو الذي رواه بيقولوا ان هذا الحديث حديث غريب حديث غريب واحد بس اللي رواه ويعتبر هذا يسمونه ا ل حديث احاد حديث أ ح د أ ق ل ط ب ق ة واحد ا ث ن ي ن ث ل ا ث ة ممكن أ ر ب ع ة ممكن خ م س ة المهم ان العدد ده ما يصلش إ ل ى حد التواتر ايه حد التواتر ده انه ممكن يكون العدد عدد ع ش ر ة أ ك ث ر أ ق ل بس مين هما ل ر و ا دول يعني مين هما ل ع د د ده ممكن يكونوا أ ر ب ع ة بس أ ر ب ع ة الخلفاء مثلا فتقال اوي فيديني للحديث ثقل فيقولك ل اه اقل ط ب ق ة كانت كام عددها يقولك ل كانت مثلا ا ر ب ع ة خ م س ة س ت ة اه كده بس مطمئنين الى هذا الحديث ي ق و ل ل ك هذا حديث متواتر طيب لو كان واحد اقل ط ب ق ة اقل ط ب ق ة يعني اقل طبقه ة نقولنا إيه صحابة تابعين تابعي تابعين إلى أزيد. اقل ب تابعين تابعين تابعين ة ازياد الى ط ب ق ة طلعت واحد نسميه حديث غريب أ ق ل ط ب ق ة طلعت ا ث ن ي ن نسميه حديث عزيز أ ق ل ط ب ق ة طلعت ث ل ا ث ة نسميه حديث مشهور يبقى احنا عندنا ايه الحديث قسمناه نعين حديث متواتر وحديث ا ح د حديث المتواتر ده بيروي جيل عن جيل عن جيل ص ح ا ب ة تابعين تابعي تابعين وهكذا عدد كتير اوي يخليك تقول يا ه ده الحديث ده مليون في ا ل م ي ة مفهوش ادنى شك انه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكم مشهور جدا ومعروف جدا حديث متواتر رواه سبعين ص ح ا ب ي ة ورواه عن هؤلاء كذا لا حديث معروف جدا جدا جدا فاسمه حديث متواتر ن ا ح ي ة ا ل ت ا ن ي ة حديث احاد ق س م ن ا ثلاث حاجات شفنا اقل ط ب ق ة من طبقات الرواه لانها واحد سميناه حديث غريب لانهم ا ث ن ي ن سميناه حديث عزيز لانهم ث ل ا ث ة سميناه حديث مشهور كويس جدا وطبعا لفظ مشهور ده ده كده إ ص ط ل ا ح ا وبرضو ممكن أ س ت خ د م لفظ مشهور بس لغه بقى الحديث ده مشهور بس هو متواتر بس مشهور يعني معروف حديث زي حديث انما ل اعمله بالنيات حديث ب ا ل ن س ب ة لنا مشهور صح بس مش مشهور بالمعنى ا ل إ ص ط ل ا ح ي هو غريب إ ص ط ل ا ح ا بس مشهور معروف يعني يبقى عشان المصطلحات ما تبقاش تدخل بعضها على بعض كويس جدا دا ك د ه تقسيم ب ط ر ي ق ة من حيث الرواب بنقسم الحديث من حيث ا ل ص ح ة والضعف إ ل ى حديث صحيح حسن ضعيف كويس ك د ه صحيح حسن ضعيف عندي في الحديث الصحيح خمس حاجات لازم أ ب ع ر ف ه ا ل أ ن أ ي خلل فيها حيبتدي ينقل الحديث من ا ل ص ح ة إ ل ى ح ا ج ة ت ا ن ي ة عندي حديث صحيح ايه تعريفه ما اتصل سنده يعني ا ي ما اتصل سنده يعني تابعي ده سمع من ص ح ا ب ده وتابع تابعي سمع من ده يبقى متصل ما اتصل سنده ب ر و ا ي ة العدل الضابط تاني ح ا ج ة الناس اللي راوت الحديث دول ناس بالنسبه لنا عدول يعني ايه عدول يعني ناس ثقات ناس عندهم مروءه عندهم د ي ا ن ة ما نشكش ان هما ب د ا كتبوا في الحديث قالوا ح ا ج ة غلط كذا او كذا دين م حيث ديانتهم وتقواهم وورعهم فمنقول ايه اول شرط اتصال السند تاني شرط ا ل ع د ا ل ة تالت شرط الضبط هو انسان تقي جدا وورع جدا بس نساي بس ما بيعرفش يحفظ فبالتالي هنا محتاجين واحد يكون بيعرف يحفظ كويس فعشان كده نقول الضبط الشرط الثالث الشرط الرابع من غير شذوذ عدم الشذوذ الشرط الخامس ولا ع ل ة عدم ا ل ع ل ة إ ي ه الشذوذ وايه العله حقولها ب س ر ع ة بس يعني المعلومات دي حنقعد نقول فيها كتير فبس في ا ل أ و ل المصطلحات بتبقى إ ي ه ج د ي د ة ش و ي ة للي و ل واحد م ر ة يسمعها لكن مع ا ل ض ر ب ة والسماع الكثير حتبقى س ه ل ة جدا ب ا ل ن س ب ة لك إ ي ه الشذوذ الشذوذ عند العلماء انه انا مثلا اتروى حديث افعل كذا كويس كدا ب ر و ا ي ة عدل ضابط كل الشروط م ا ش ي متصل السند افعل كذا ماشي برضو ب ر و ا ي ة جاتني ر و ا ي ة وعدل وضابط ومتصل السند زي التاني بس بيقولي ا ل ا ه تفعل كذا نفس ا ل ح ا ج ة ومش عارفه ا ج م ع يا كدا يا كدا الحديث ده واحد منهم لازم يكون هو ص ح و ا ح د ب يقول الربا حلال و ا ل ت ا ن ي ب يقول الربا حرام مثلا يعني ايه ده حلال ولا حرام مش عارف ح ا ج ة كده فيبتدي يقولك اه هنا في تعارض بين الحديثين مين ا ل ا ت ق ل مين ا ل ا ت ق ل ابتدي ا و ز م بقى الرواه هنا ا ت ق ل من هنا فاقول اه ا ج ي ن ح ي ه ا ل ا ت ق ل ده واسميه حديث محفوظ اسميه حديث ايه محفوظ و ا ل ت ا ن ي اسميه حديث شاذ و اضرب به عرض الحائط وجل من لا يخطئ ولا يسهو لا من م م عادي يخطئ كده ن يكون أخطأ سهل فأضرب سهى بهذا ا ل ح ي اللي ث عرض الحائط و الأقوى الحديث المعارض للحديث كده سهله يبقى من غير شذوذ ومن غير ع ل ة ايه ا ل ع ل ة دي بقى ا ل ع ل ة دي يعني سبب معين خفي مش أ ي حد يعرفه واحد عنده ض ر ب ة وعنده م ل ك ة يقدر يميز بيها الحديث ده ا ل ج م ا ع ة بقى ب ت ع ا ل علم الحديث اللي ايه عارف كويس ق و ي سلاسل الرجال و ا ل أ س ا ن ي د تمشي ز ا ي فتيجي تقول له سين عن صاد عن عين عن لام يقولك لا متركبش ا ليه ما هي م ا ش ي ة يقولك لا متركبش ا عندما يعرفش لام ماتنفعش فيها ح ا ج ة او من حس ا ل م ا ت يقولك الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو رجعت و ب د أ ت تتمحص تطلع ا ل م ش ك ل ة دي أ ح ا د ي ث بيسموها أ ح ا د ي ث م ع ل و ل ة المهم عندنا ك م حاجه خمسه كويس جدا كل ده أ ن ا ع ا ي ز عشان أ ش ر ح بس ح ت ة و إ ن كثرت طرقه عندي خمس حاجات طيب لو خفضته هو ايه اتصل السند لو ما اتصلش السند يبقى حديث بقى حنسميه حديث م ن ق ط ع ة فهنا ه ت ب ق ى حديث ض ع ي ف ة والانقطاع ده كل انقطاع حنسميه اسم كل انقطاع معين نسميه باسم لو انقطع الصحابي ولارسله التابع نسميه حديث مرسل لو اتنين سقطوا بنسميه حديث معضل وهكذا يبقى لو ما اتصلش السند يبقى منقطع ويبقى ضعيف طيب الشرط التاني لو مش صاحب د ي ا ن ة لو مش ث ق ة لو مش عدل و كذاب يبقى موضوع على طول حديث موضوع واحد كذاب لو متهم بالكذب نسميه حديث متروك, نسميه حديث متروك. لو يعني ش و ي ة كده مش م ت أ ك د ي ن قوي من ديانته حيبقى ف ي عداد الحديث الضعيف طيب ده ف ي الشرط التاني الشرط ا ل ث ا ل ث لو خف ضبطه يعني ايه خف ضبطه يعني انا دلوقتي لو سمعتلك اللي انا بقوله دلوقتي يلا واحد منكم يسمعلي الخمس شروط بتاع الحديث الصحيح فيروح جايب ث ل ا ث ة هو مبيعرفش ا يحفظ ب س ر ع ة يبتدي عايز ايه يتدرب اكتر فيقدر يجيب ت ل ا ت ة وينسى ح ا ج ة او يقل الف ح ا ج ة او يقول ح ا ج ة غلط شويه فده نسميه الحديث الذي يخف ضبطه بنسميه حديث حسن حديث حسن طيب لو بقى بقى ضبطه تعبان خالص سيء الضبط لا هنا ه ن خ ش في حديث ض ع ي ف تمام كده لو حديث شاذ قلناه لو حديث معلول قلناه حلو كده هذه الخمس شروط ا ف ر د بقى كل الكلام ده دل. انا دلوقتي الحديث ضعيف لما م س ك ت ا ل ر و ا ي ة لقيت فيهم واحد نص ونص وجاتلي ر و ا ي ة ت ا ن ي ة فيهم واحد نص ونص وفي ه ر و ا ي ة ت ا ل ت ة فيهم واحد ينفع يسند يسند بس ما ينفعش يقوم بنفسه لما حط ده جنب ده جنب ده جنب ده واحد تلاته اربع ة وحطيت ج ن ب ه واحد تاني يعني ه ا ربع و ا ح د تالت و ا ح د رابع و ا ح د خامس يقولك اه يقوي بعضه بعضا فبعد ما كان حديث ضعيف بقى حسن هو ضعيف في السند يعني ا ل ر و ا ي ة دي لوحدها كده فلان عن فلان عن فلان ده ما تنفعش كده ضعيف بس في ر و ا ي ة ت ا ن ي ة و ت ا ل ت ة و ر ا ب ع ة لما ل م ن ا ه م على بعض اطمنينا أ ش و ي ة ان الحديث ده علي ش و ي ة بقى اسمه ايه حديث حسن بس لغيره حديث حسن لغيره يعني ايه لغيره يعني ايه لمينا دول على بعضيهم كده فقو بعضيهم فطلعنا حديث حسن لغيره طب افرض كل ا ل أ س ا ن ي د ح س ن ة كلها من ر و ا ي ة واحد خف ضبطه خف ضبطه خف ضبطه كلهم حسن حسن حسن, حسن لما ج م ع ه م على بعض ميجوش حسنين اوعى ها؟ حسن وحسن وحسن وحسن لما ج م ع ه م على بعض يبقى ايه يبقى صحيح لغيره يبقى أ ص ب ح عندي خمس أ و ص ا ف للحديث صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره ضعيف حلو كده ايه اللي احنا عايزين نقوله هنا قال الامام النووي ان الحديث بتاع الاربعين ده اتفق العلماء على انه ضعيف و إ ن كثرت طرقه كثرت طرقه يعني طب ما يلموا بعضهم ج م د ي ن قال لك لا ده تعبان اوي وتعبان اوي وتعبان اوي وتعبان اوي فمش ن ف ع ي ن خ ا ر ص مش عارفين ي أ و م و ا بعضهم ففي ا ل ن ه ا ي ة حكموا على الحديث ب أ ن ه حديث ضعيف لكن صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات قال ا ل إ م ا م ف أ و ل من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم ا بن أ س ل م الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وابو بكر ا ل آ ج ر ي وابو بكر ا بن إ ب ر ا ه ي م الاصفهالي والدار ق ط ن ي والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعيد الماليني وابو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد ا ل أ ن ص ا ر ي وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من والمتأخري يقول وأنا لا المتقدمين أعمل أعيزي لي أربعين حديث من أجمعهم قال ق د و ة ب أ ه ل العلم أ ن ا في حديث ضعيف وولت إ ن ه ضعيف و أ ن ا عارف إ ن ه ضعيف لكن العلماء عملوا ا ل ح ك ا ي ة دي ف أ ن ا اقتداء بهم صنعت ذلك فقال وقد استخرت الله تعالى في جمع أ ر ب ع ي ن ح د ي ث ة اقتداء بهؤلاء ا ل أ ئ م ة ا ل أ ع ل ا م وحفاظ ا ل إ س ل ا م وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل ا ل أ ع م ا ل أ و ل ح ا ج ة بقى حنبتدي نناقش الامام إ م ل قول ل ن و و ي في هذا ا إ النووي م ا في م م ق د ت هذا أن العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف على ه فيه فهناك الضعيف في في الفضائف يرى بالحديث معايا عندي حديث ضعيف أهل نظر من من العلم لا العمل لا الأحكام ولا خلاص؟ خلكم أ ر م ي ه طب استنوني أ ف ه م ك م يعني حديث ضعيف الحديث ده كم من ع ش ر ة النبي قاله صلى الله عليه وسلم خلونا ن أ خ ذ ه ا من واحد ل ع ش ر ة واحد من ع ش ر ة النبي قاله ياه ده ضعيف ق و ي ق و ي صح واحد من ع ش ر ة اتنين من ع ش ر ة يعني ت ل ا ت ة من ع ش ر ة اه أ ر ب ع ة من ع ش ر ة أ ش ك خ م س ة من ع ش ر ة أ ت ر د د س ت ة من ع ش ر ة أ ه عده يبقى بدات اطمن ش و ي س ب ع ة من ع ش ر ة ت م ا ن ي ة من ع ش ر ة ت س ع ة من ع ش ر ة ع ش ر ة من ع ش ر ة مليون في ا ل م ئ ة النبي قال الكلام ده حلو كده من أ و ل س ت ة ل غ ا ي ة ع ش ر ة خد بالحديث واعمل بيه في الفقه واستدل بيه ومعندناش مشاكل ك ن لما يبقى واحد من ع ش ر ة ضعيف جدا العلماء يقولك ل ما تاخدش بيه لا في الفضائل ولا في ا ل أ ح ك ا م طيب ينفع اخد بالحديث ا ل أ ر ب ع ه من ع ش ر ة و ث ل ا ث ة من ع ش ر ة واتنين من ع ش ر ة واحد و من ع ش ر ة في ا ل أ ح ك ا م العلماء يقول لك لا ما تاخدش ب ه في ا ل أ ح ك ا م إ ل ا أ ن عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ق ا ع د ة تقول إ ذ ا لم يوجد في الباب يعني في ا ل م س أ ل ة دي إ ل ا حديث ضعيف يعمل به عند بعض فقراء ذلك عند الحنبله ا ل ق ا ع د ة دي مثلا ي ط ب ق و ه ا خ د عليها مثال لا يمثل ق ر آ ن إ ل ا طاهر حديث ضعيف كويس يقول لك ولم يوجد في الباب غيره معندناش ا حديث تاني غير ده ف ي ي ج و يقولك لا متمسكش ا المصحف وانت مش متوضي ليه عم ده الحديث ضعيف يقولك لك لكن لم يوجد في الباب غيره افهموا عشان بعد كده لما تلاقوا ي حد يقولك يا بني لا الحديث ضعيف وانت بتاخده بالحديث ا ل ض ع ي ف ة تقوله ل ماشي مهو ما على قاعده ا ل أ ص و ل ي ي ن اللي بيقولوا كده الناس ا ل ت ا ن ي ة بتقول لا تقوله لما يبقى ضعيف اضرب بيه عرض الحائط النبي مقالش الكلام ده إن اللي يعتكف يوما في سبيل الله يباعد الله بينه وبين النار خنادق كل خندق كما بين اللي يوما الله يباعد الله ثلاثة كما السماء والأرض سبيل كل يعتكف في حديث ضعيف فيجي ناس تقولك بس ي س ت أ ن س ب ه ليه أ ص ل ا ا ر ب ع ة من ع ش ر ة في ن س ب ة أ ر ب ع ي ن في ا ل م ي ة أ ن النبي ق ا ل ه وما فيش م ش ك ل ة ممكن ع م ل ه مش هخسر ح ا ج ة وعندي أ ص ل اسمه اتبتل إ ل ي ه ت ب ت ي ل ة و أ ص ل بيقول ان انا ينفع اعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر فيبقى في سنيه ل ل أ م ر فيقولوا ب ايه بقى انا ب ش ر ح ل ك و بالبلدي عشان بعد ك د ه اقوللكوا ل ك ل ا م الاصطلاحي فيقولوا ب الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بشروط يعني في ح ا ج ة لها أ ص ل إ ن م ا ما يجيش ب ح ا ج ة ج د ي د ة يعني ح ا ج ة ج د ي د ة ص ل ا ة حفظ ا ل ق ر آ ن في ح ا ج ة اسمها حفظ ص ة ح ا ل ق ر آ ن يقولك لا ممكن تصلي في حديث اهو ويروح ذلك ح ا ج ة تقول له بس مش م ن د ر ج ة تحت أ ص ل دي هذا ا ل أ م ر لا يندرج تحت أ ص ل معنديش ا حديث بيقول كده إ ن م ا مثلا حديث بيقول سبحوا الله كذا عندي ح د ي ث كتير اوي بتقول على ذلك وعندي آ ي ا ت بتامرنا بالتسبيح مش كده فلما يجيلي حديث ضعيف بيقول كلمتين دول تمشي يندرج تحت أ ص ر يبدات شرط الاولاني أ ن لا يكون شديد الضعف الشرط الثاني أ ن يندرج تحت أ ص ر ث ل ا ث ة أ ن لا يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أ ن ا عارف انه حديث ضعيف قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا ع ل ى المنبر فالناس مش ع ا ر ف ة قالت لك الشيخ ا ل ن ه ا ر د ة وبتحصل كتير جدا أ ن ا سامع في ا ل خ ط ب ة الشيخ قال اللي يعمل كده كده يحصله ل كده كده أ ي حاجه بقى、فخلاص. فحفظها كده و ا ل ر ج ل قاله ل قال رسول الله ومقالوش ا لا أ س ن د ه يعني مقالش ا روى البخاري روى ا ل إ م ا م أ ح م د روى الطبراني عشان يبقى كده سلم نفسه ولا صححه أ و ض ع ف ه ففي ا ل ح ا ل ة دي نقوله ل انت كده لبست على الناس خليت الناس تعرف أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة و م و ض و ع ة وانت ما بتقولش ح ا ج ة فخليت الناس تعرف دينها غلط فلا يثبته إ ي ه للنبي صلى الله عليه وسلم عرفته كده جميل جدا حكايه ة ان ا ل إ م ا م النووي بيقول ا ن ه اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل ا ل أ ع م ا ل محل نظر ليه؟ نظر قال القاسمي في كتاب قواعد التحديث قال ليعلم أ ن المذاهب في الضعيف ث ل ا ث ة ا ل أ و ل لا يعمل به مطلقا لا في الاحكام ولا في الفضائل حكاه ابن سيد الناس في عيون الاثر عن يحيى بن معين ونسبه ا في فتح ا ل م غ ي س لابي أ ب بكر ي و الظاهر انه ه م ذ بكر لبخاري ومسلم م الاحكام الامام واحد بيتقوله ولا بيتقول خالص لا الفضائل لا في في ظ اللي كلام بن خ ا كلام الامام ل مسلم ك ل العربي م ده ك ا م م يحيى بن ي ن الكلام دا كلام ابو ك ده ب ن ا ل ع ر ب وقالوا انه اللي يتفقد هذا المعنى في شرط البخاري و ش د ة كلام الامام النووي في مقدمته يفهم هذا المعنى انا مش عايز ايه ايه ايه ادي اول ناس قالوا ايه ايه قالوا لا مطلقا والبعض قال يعمل به في فضائل الاعمال يعمل به في فضائل الاعمال والبعض قال اللي انا مش يعمل يعمل يعمل لكم يعمل الاحكام وفي فضائل الاعمال بس بشرط لا يرد في في في أستطرد بس بس بس يرد به به به به البابه اقول وفي قال فضائل لا في غيره في الأحكام وبلا شك أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة لها آ ث ا ر س ل ب ي ة ك ث ي ر ة لذلك حذر العلماء من م ج ا ل س ة القصاصين قال ا ل إ م ا م مسلم في مقدمته عن عاصم لا تجالس القصاص أ ي الذين يروون ا ل أ ح ا د ي ث ويقصونها على الناس دون تمييز من صحيح أ و ضعيف فطبعا ده يسبب كثير من التلبيس على الناس في أ م و ر ديانتهم طيب يبقى ادي ح ا ج ة كده عقدنا ب ه ا على ا ل إ م ا م النووي في هذا المعنى حكاية ومع ا ا ت ف ق ل ل ع ا ء ل ى هذا ومع ه ذ ا ا ل إ م ا م النووي علم ضخم كبير في ب ق و ل في علم الحديث ف ب ي ق ورغم ل و كده أ ن ا مش هاعتمد على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم من في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ليبلغ الشاهد منكم الغائب منكم وقوله صلى الله عليه وسلم ن ظ ر الله امرا أ سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها فبيقول فبرويها شوية أحاديث أرويها علشان بالإجازات من أهل العلم أنا أنا أخدتها بجمع من ما الدعوة فايدة الشاهد ليبلغ منكم الغائب وهذا أمر في الدعوة عام ا ل د ع و ة يا ج م ا ع ة تنقسم إ ل ى ن و ع ي ن د ع و ة ت ب ل ي غ ي ة و د ع و ة ت ف ه ي م ي ة د ع و ة ايه ت ب ل ي غ ي ة و د ع و ة ت ف ه ي م ي ة ايه د ع و ة ت ب ل ي غ ي ة بلغوا عني ولو آ ي ة انا دلوقتي ه ق و ل حديث انما العمل بالنيات انت ما كنتش ت ع ر ف ه مثلا ح ف ظ ت ه ه ت ح ف ظ الاربعين دول فيهم حديث كتير كنتش حفظها ه ت ر و ح بيتك ه ت ر و ح تقول ل ولادك احفظ معايا يا ابني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحلال و بين والحرام و بين ده اسمه ايه؟ تبليغ ه ت م س ك مراتك تقولها حاولي تحفظ ا ل أ ح ا د ي ث دي ه ت ر و ح الشغل ه ت ع ل ق حديث مكتوب فيه ح ا ج ة من الاحاديث اللي انت درستها دي انت ت ع ل م ت ه ا وبلغتها حلو يحفظ حفظت بلغوا عني ولو آية كل الناس تشغل كل الناس اللي يقول المشترض وطول دعوة دعوة كويس كويس كده اسمها في تفهيمية يعرف تانية عني آية بقى بس بس تبقى ان انت تبقى إ ن م ا ت ف ه ي م ي ة لانه ابتدي اقولك واستنبط العلماء من هذا الحديث خ م س ة عشر وجه ا و ا ل أ و ل والثاني والثالث ده عايز واحد بقى ايه عنده أ ه ل ي ة يسموها أ ه ل ي ة الممارس مش أ ي حد يطلع يفهم الناس ا ل ح د ي ث لازم يكون متخصص عنده ل غ ة اتعلم ل غ ة كويس اتعلم على إ ي د اهل علم عشان يشرح كما شرحوا له العلماء أ ج ا ز و ه قالوله يا ابني انت خلاص بتفهم كويس وبتقرا كويس متخصص لكن أ ي واحد يرى كتاب ويطلع يقول ما هو دا اللي بيضيع الناس دي اسمها دعوه ة ي ت ف ه ي م ي ة هو دلوقتي بيقول انا مش هتكلم على انها د ع و ة ت ف ه ي م ي ة انا بتكلم على د ع و ة تبليغيه فبلغوا عني ولو ايه ليبلغ الشاهد منكم الغائب والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ب ن ظ ا ر ة الوجه ان وشك ينور كده وهكذا اهل الحديث واهل ا ل ق ر آ ن اهل الله وخاصته اهل ا ل ق ر آ ن واهل الحديث ب د ع و ة النبي صلى الله عليه وخصه امران وشه ينور سمع مقالتي فوعاها ا ح فاداها ظ كويس بقى ع ش ن تاخد في الدورة الله امرأني سمع فوعاها. كما سمعها فوشك ينور في الدنيا وينور يوم ا ل ق ي ا م ة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه خدتوا ا ل ن ي ة عشان لسه حنقول إ ن م ا العمل بالنيات فنشتغل من دلوقت من قبلها إ ن م ا العمل بالنيات قال ثم من العلماء من جمع ا ل أ ر ب ع ي ن في أ ص و ل الدين أ ص و ل الدين لما يقول ك ل م ة أ ص و ل الدين يبقى يقصد ا ل ع ق ي د ة جمعوا اربعين حديث في ا ل ع ق ي د ة وجمع بعضهم في الفروع الفروع يعني الفقه أ ر ب ع ي ن حديث في الفقه وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في ا ل آ د ا ب ل غ ا ي ة ما حد حديثا صنع كتابا وسماه الاربعين ي كلام ي ا ض ة مجمع حديث و س م الرياضيه ا أ ب ع ن ل ر ي ا ة فيجمعوا في أربعين حديث, الأربعين الرياضية فيجمعوا أربعين حديث في موضوع وبعضهم أ ر ب ع ي ن أ ه م من هذا كله وهي أ ر ب ع و ن حديثا مشتمله على جميع ذلك وصدق ا ل إ م ا م النووي و إ ل ا فالرجل توفي قبل ت س ع م ا ئ ة س ن ة نحو من ذلك ولا يزال كتاب ا ل أ ر ب ع ي ن لا يخلو منه معهد ع ل م ولا يزال أ ه ل العلم ق ا ط ب ة ينصحون بحفظ ا ل أ ر ب ع ي ن في أ و ل الطريق إ ل ى الله عز وجل فعلا بركت إ خ ل ا ص هذا الرجل و ص د ق ه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أ ح د ا عايز أ ق و ل ك م ح ا ج ة طالما جبنا س ي ر ة الكلام دا في كتاب رائع جدا و أ ر ا ه من أ ع ظ م ما يكون في هذا المعنى كتاب للدكتور محمد موسى الشريف اسمه أثر اثر ل م ر ء في دنيا أ المرء في دنياه الله مثلا الأئمة الأربع الكبار وإيش معنى وشمعنا أ س ا م ي مثل عند بعض المتخصصين لا يخلو متخصص من معرفتهم فلان وفلان وفلان في كل مذهب ف ي كل علم اشمعنا الناس دي ما في ناس ت ا ن ي ة ممكن تكون أ ث ق ل منهم علم وماخدوش ا ل ص ي د ده ولا ا ل ش ه ر ة دي ولا ا ل أ ث ر ده في الدنيا فقال إ ن سيدنا إ ب ر ا ه ي م دعا بهذه ا ل د ع و ة وقال واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن ط على لو ب أنه فضله إلى ل ن ي انت الصلاة سائر لسان الأنبياء الله الآخرين فجعل له لو أ ن في صدق عايز تبقى كده تبقى ليك ب ص م ة تبقى مختلف قال أ ع د ت على ط ر ي ق ة بعض الناس دلوقتي في ا ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة ستيفن كوفي اللي عمل ا كتاب ا ل س ي ف ن هابيتس اللي هو العادات السبع ا ل ف ك ر ة دي عملها تقريبا دكتور موسى الشريف في الكتاب اللي ب ق و ل ل ك م عليه بس اخدها بقى على علماء الدين ا ل ت ا ن ي عملها على الناجحين في الحياه قالك قعدت ابص اشمعنى دول اللي نجحوا اوي لقيت عندهم عادات م ع ي ن ة و ج م ع ه ا الشيخ بقى بيقول انا بصيت اشمعنى دول فقعدت ابص في تراكم العلماء اشمعنى النووي فوجدت أ م و ر رقم واحد أ ن يكون له حال مع الله طبعا ً دول علماء و أ ف ز ا ز و زهاد وكل ح ا ج ة بس في ناس كده حاله خاصه مختلفين ليهم حال كده مع ربنا ما تفهمش ليه ما هو ده عالم و ده عالم و ده ممكن يكون أ ت ق ل من ده بس الناس تحب ده جدا وتسمع لده ق و ي و خ ط ب ة ا ل ج م ع ة بتاعته تكسر الدنيا و تكسر البيبان ها تيجي كده كده ده هو اشمعنا بق ليه حال مع ر ب ن الله ده محدش د ي خ بق ممكن ي ط ع واحد بس أنا أكتر منه علم. وممكن يكون فعلا بس يقول أنا لك أكثر بس ن م علم فعلا عند مع ومشروع بيطلع الاربعين هو إيه وعمل مالك المسألة بالكيلو لها حال الله ليهم مختلف يقول حال لا لا لا وممكن مش ما مش مزي مش مش يكون هو كده كده كده انت شأن ربنا اتنين ياخي هي هي اي ايه ايه فيه ايه هدف احفظ حد بس بتتحسبش فالامام النووي ع م ل أ ر ب ع ي ن مختلفين حتى المتخصصين مين ا ل أ ر ب ع ي ن اللي في ا ل أ د ا ب دي ولا تعرف مين هو عمل إ ي ه ده ويقعد و ا ل ك وفلان اللي احنا ع د ن ا نسميهم دول سيعرف مين هو مثلا أ ب و سعيد الماليني مين ده فضلا عن ا ل ا س م ا ا ل ث ا ن ي ه مين دول طب وليه ليه مشتقرش هو بقى كده رقم واحد ح ل مع ربنا اتنين ليه هدف ومشروع رقم ث ل ا ث ة له صفات ن ف س ي ة م خ ت ل ف ة متلاقوش عنده بقى المشاكل اللي ممكن تبقى ما بين حتى اهل العلم من اختلافات وكلام مش عارف ايه ويرد ايه والرد المفحم والرد المعمول والكلام اللي انت ب ه م ه ده متلاقوش كده تلاقيه ليه حال مختلف ليه صفات ن ف س ي ة م خ ت ل ف ة معندوش ا الحاجات دي اعلى من كده رقم ا ر ب ع ة عنده علو و همه مختلف ت ع ر ف ا ل ا م ا م النووي كان بينام ازاي عشان تعرفوا بس ليه احنا قاعدين نقول الامام النووي المفروض ع ن من العام ناوي الرياضي الصلاحين اللي مفيش بيت مسلم ميكنش ا و موجود في هذا الكتاب وش معنى احنا عندنا كتب جمع عندنا وعندنا الصلاحين احنا الرياضي الترغب والترهيب الأحاديث كل ده كتب الناس عارف ازاي وخلف تاركة يرون فيها علما لم يحويه او ل مصنفات تَحْوِهِ م كثر لما ت ق ر ى كتاب المجموع ل ل إ م ا م النووي في فقه ا ل ش ا ف ع ي ة كل حاجه بس مقدرش ا يخلص و ي ف ل غ ا ي ة الجنائز وكملوه بعد كده بقى أ ه ل العلم الحبه اللي ع م ل ه م ا ل إ م ا م النووي أ ح د ي ش يفتح بقه بعد كده ا ل م س أ ل ة خلصت خلصت وهكذا كان ف ا ل إ م ا م النووي ده غالي اوي فانا ق ل ل ك ل م ت ن دول لعل ا ل ر ح م ة تتنزل علينا ا ل آ ن بذكر الصالحين فقال وقد ر أ ي ت أ ر ب ع ي ن أ ه م من هذا كله وهي أ ر ب ع و ن حديثا مشتملا على جميع ذلك وكل حديث منها ق ا ع د ة ع ظ ي م ة من قواعد الدين قد مدار الأسانيد وصفاه العلماء بأنه الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو هو ثلث الإسلام أو نحو تكون ومعظمها ومسلم وأذكرها محذوفة نصف صحيحة صحيحي في في العلماء الإسلام الإسلام الإسلام الأربعين البخاري بأنه عليه هذه ثلث ذلك ألتزم من ثم أن ه ي ق و ل ل ن ا على طول عن الصحابي ويرويلنا الحديث ومش ه ي ج ي ب ا ل أ س ا ن ي د على اعتبار ا ل أ س ا ن ي د دي صنعه المتخصصين في علم الرجال ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إ ن شاء الله تعالى ثم أ ت ب ع ه ا بباب في ضبط ما خفي من ا ل أ ل ف ا ظ من أ ل ف ا ظ ه ا وينبغي ك لكل ا تسمعوا م بقى د ه ب ب ك لكل راغب في ا ل آ خ ر ة أ ن يعرف هذه ا ل أ ح ا د ي ث حاسس بقلبه أ و ي والله هو بيقول الكلمتين دول يقول لك لو انت عايز اخره لو انت مركز في طريق ربنا لازم تعرف الاحاديث دي وحاول تحفظها لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي و إ ل ي ه تفويدي واستنادي وله الحمد و ا ل ن ع م ة وبه التوفيق و ا ل ع ص م ة عندنا بس تعقيد تاني سريع كده لبعض اهل العلم, بعض اهل العلم يرى أ ن في ا ل أ ر ب ع ي ن بعض ا ل أ ح ا د ي ث غير ا ل ص ح ي ح ة بعضهم زي مثلا حديث ح ي ج ل ن ا حديث الثلاثين حديث أ ب ي ث ع ل ب الخشني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله فرض فرائض فلا تضيعوها هذا الحديث ضعفه بعض أ ه ل العلم كالشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي مثلا وحديث لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هو قال أ ن ه حديث حسن صحيح بعض أ ه ل العلم أ ي ض ا يرى ضعفه فيعني في بعض أ ه ل العلم ا ل إ م ا م النووي في الكلام ده بس مش عايز أ خ ش في ق ص ة التضعيف والتصحيح ل أ ن ه ا مش زي مسائل الفقه بعض الناس بيصحح لاجتهاد معين والبعض بيضعف لاجتهاد معين لكن تستطيع أ ن تحفظها وتقول صححها النووي هو قال كل اللي أ ن ا حقوله حديث إ ي ه صحيح فلو أ ن ا قلت كده حديث و أ ن ا أ ع ت ق د انه حديث ضعيف خلاص لكن لو قلت مثلا حديث لا يؤمن و ح د ك م حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه فلان وفلان وفلان وصححه النووي يبقى أ ص ب ت ضعفه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ماشي ضعفه ا ل د ر ق ت ن ي ضعفه كذا لكن صححه النووي فهمنا كده يبقى الاثنين واربعين حديث اللي حناخدهم صحاح بتصحيح من النووي تعالوا بقى ن ب د أ ا ل ر ح ل ة ن س أ ل الله ا ل إ ع ا ن ة